وَتَم أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِهِمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَضُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ من محيط إن في ذلك لذكرا لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من الغضب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغرود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسماع يوما ينادي المنادي من مكان قريب يوما يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوما يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيى ونموت وإلينا المصير يوما تشفق الأرض عنهم سرعة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 فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع